يا رحيم جفت الأحلام لم تم طرس والدمع الأليم يا رحيم ناحت الثكلا وأن الشيخ وارتعد اليتيم هنام الموضوع قتل ها انا القتل والجرم العظيم ما لي صرخات الصغار بين طصف ودمار بين طردن وحصار من سواك بهم رحيم يا